ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت.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 اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه اجمعين وهب المسير منا للمحسنين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين إليك أواهين مخبتين منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين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 ادعو ولا يهزم جندك سبحانك وبحمدك اللهم اعد المسجد الاقصى الى رحاب المسلمين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 اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناءا عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وختاماً نسأل الله الكريم